Bismillah rahman ar-Rahim Angel Wing Media presents Hisnul Muslim Min adkar al-kitabi sunnah Hisnul Muslim Authentic remembrance and du'as From the Qur'an and the sunnah Of the beloved Prophet Sallallahu alaihi wasallam sallam Bismillah ar-Rahman ar Fadlu Vikir In the name of Allah The Most Merciful Most Gracious Virtues of Making Dhikr, Remembrance of Allah. قال الله تعالى, بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذكروا الله ذكرا كفيرا. Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe, remember Allah with much remembrance. Surah Ahzab, verse 41. Bismillah ar-Rahman ar-Raheem. Wa al-dhaakirin allaha kafeeran wa al a'adda allahu lahum maghfiraan wa ajraan azeeema. And for men and women who engage much in Allah's remembrance, for them has Allah prepared forgiveness and great reward. Suratul Ahzab, verse 35. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت The Prophet sallallahu alayhi said the comparison of the one who remembers Allah and the one who does not remember Allah is like that of the living and the dead recorded in Sahih Bukhari وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى Anna عند the vanni Abdibi Allah says, Indeed, I am as my servant presumes me to be, and I am with him when he remembers me. So if he remembers me to himself, I remember him to myself. And if he remembers me amongst a company, I remember him amongst a company greater than it. And if he draws near to me the span of a hand, I draw near to him the span of an arm. And if he draws near to me the span of an arm, I draw near to him the span of two outstretched arms. And if he takes a step towards me, I hastily step towards him, as recorded in Sahih Bukhari. Dua when waking up from sleep. Alhamdulillah <laughs> allathee ba'dama amatana wa nushur.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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله să vă mulțumesc pentru vizionare ici, pute meare este abom pentruolabil afar. El făcut91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 Dua when wearing a garment Alhamdulillahilladhi kasani hadha aththawba wa min ghairi minni wa la Dua when wearing a new garment Allahumma lakal hamdu anta kasawtani min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a Dua said to someone wearing a new garment. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ilbas jadeedan wa'ish hamidan wa mutshahida. Dua before undressing. Bismillah. Dua before entering the toilet. Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-kubthi wal-kabaif Dua after leaving the toilet Gufranak Dua when starting ablution Bismillah Dua upon completing the ablution Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Allahumma, aj'alni min at wa وج'alni min al-mut-tahirin Subhanaka Allahumma, wa bi Ash'adu an ilaha illa Anta ta astaghfiruk Wa atubu ilayk Dua when leaving the home Bismillah, taukeltu ala Allah Wala hawla, wala quwata illa billah Allahumma, inni a'udhu bika an adil او ازل أو اوزل أو اظلم أو اظلم أو اجهل أو upon entering the home بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى توكلنا then give salam to the household Dua, when going to the mosque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 وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وهبلي نورا على نور. دعاء. Upon entering the mosque. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول Allahumma aftah li rahmatik Du'a upon leaving the mosque Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma asimni min ash-shaytan Du'a related to the adhan the call to the prayer One repeats just as the Muazzin says, except when he says, حي على الصلاة وحي على الفلاح. Instead, one should say, لا حول ولا قوة إلا بالله. Immediately following the declaration of faith called by the Muazzin, one says, وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ Illa إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Radeetu billahi Rabba wa bi Muhammadin Rasula wa bil deena. One should then send prayers on the Prophet sallallahu alaihi wasallam after answering the call of the Muezzin. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa'ab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukliful mi'aad One should also supplicate for himself during the time between the adhan and iqama As dua at such time is not rejected Dua at the start of the prayer after takbir Allahumma ba'id baini wa bain khatayayaka ma ba'adta bain al wal-Maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اوسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض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 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي Subhana dhe al-Jabaruti wal-Malakuti wal-Kibriyai wal-Aazama Upon rising from Rukur, bowing position. Sama'a Allah liman Hamida Rabbana wala kalhamdu hamdan kathira tayyiba mubaraka feeh Mil'a samawati wa mil'a al-Ardi wa mil'a ma baynahuma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 سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik Wabimu'afatik min aqubatik Wa a'udhu bica mink kala uhsifna an alayik Anta ala nafsik Dua between the two sejdas Rabi ghafir li, Rabi ghafir li Allahumma ghafir li wa Juburni. وعافني وارزقني وارفعني دعاء when prostrating due to recitation of the Quran sajdat tilawa sajada wajhiyan lillahi alladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin allahumma aktub li biha 'indaka ajran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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Prayer upon the Prophet sallallahu ilaha, wasallam, after the ilaha, ilaha, محمد ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صلّيت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء said after the last شهود and before سلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر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 Allahumma inni as'aluka al jannah wa a'udhu bica minan naar. Allahumma inni as'aluka as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad. Al-lazee lam yalidu wa lam youladu wa lam yakul lahu Remembrance after salaam.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 Ila nas min sher al waswas al khin nas fi cddurin nas min al jinnti nas bismillahi rahmanir rahim Allahulaa ilahe illahu al Hayy al Qayyum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 واسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء times after the Maghrib and Fajr Allahumma inni asaluka ilman naafi'a Wa rizqan tayyiba Wa amalam mutaqabbala To be said after giving salam For the fajr salah Dua for seeking guidance In forming a decision Or choosing the proper course Istikhara Qala Jabir ibn الله radiyallahu anhuma Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يعلمون الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمون السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فاليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول the authority of Jabir ibn Abdullah, he said, the Prophet would instruct us to pray for guidance in all of our concerns, just as he would teach us a chapter from the Quran he the prophet sallallahu alaihi wasallam would say if any of you intends to undertake a matter then let him pray two units of prayer and after which he should supplicate or make dua allahumma inni astakhiruka biilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وتعلم ولا أعلم وأنتعلام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويستره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري fasrif rfău anii, wasrif rfăni an. W'adur li al-ḥayr حيث كان ثم أرضني به One who seeks guidance from his Creator and consults his fellow believers, and then remains firm in his resolve, does not regret. For Allah has said: وشاوِرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Remembrance said in the morning and evening. Alhamdulillahi salatu Wassalatu salamu ala man la nabiyya ba'dah A'udhu billahi minash rajim Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'akhuthuhu sinatun wala nawm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 Ila hin nas min shir al khannas fi nas min al nas bismillahi r-Rahman rahim qul a'udu bi Rabb nas nas Ila nas min shir al waswas nas al lavi nas min nas rahim qul Awdubi b rbb nas إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا يا حي يا قيوم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 Açbahna ala fitrati al-Islam, Wa Kalimatil kalima til-Ikhlaas, Wa ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman, Wa ma kana minal mushrikeen. Subhanallahi wa bihamdih. Repeat 100 times. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir repeat 100 times Subhanallahi Allah 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi Subhan 'adada khalqihi wa ridha وزن تعرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحامده عدد خلقه وضّاع نفسه وزن تعرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلاً استغفر الله وأتوب إليه One hundred times daily. I recite the words of Allah from all the evil He has created. I recite the words of Allah from all the evil He has created. I recite salli wa of Allah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 Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Remembrance before sleeping When retiring to his bed every night the Prophet sallallahu alaihi wasallam would hold his hands together blow in them recite the last three chapters of the Quran Bismillahir Rahmanir Rahim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 Bismillahi Rahmanir Rahim Pul a'udhu bi Rabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas Min sharril waswasil khannas Alladhi Minal jinnati And then wipe over his entire body as much as possible with his hands, beginning with his head and face, and then all parts of the body. He would do this three times. Bismillahi r-Rahmanir-Rahim. Allahul A'la ilahe illahu wa al-Hayyul Quwwiin. La ta'khuzhu sinatu wa la naum. Lahu ma fi al-samaوات ma fi al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 لك مماتها ومحياها إن أحيتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإندين والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أن تآخذ بناصيته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 Dua, when turning over during the night. La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wama baynahuma al azizul ghaffar Upon experiencing unrest, fear, apprehension and the like during sleep. A'udhu bicalimâti allâhi attamâti min ghadabihi wa'iqabihi wa sharr ibadih wa minhamazâti al-shayateeni wa'an yahduroon Upon seeing a bad dream, spit on your left three times. Seek refuge in Allah from shaytan and the evil of what you saw. Do not relate it to anyone. Turn and sleep on the opposite side to which you were sleeping on previously. Get up and pray if you so desire. Dua of Qunot al-Witr Allahumma mahdini fee man hadayt Wa'afini fee man aafayt Wa tawallani fee man tawallayt Wa barikli fee ma Wa qini sharra ma qadayt Fa innaka taqdi wa la yuqdaa alayk إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إياك نعبد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 Remembrance immediately after salam of the witr salah. Subhanal Malik al Qudus, Subhanal Malik al Qudus, Subhanal Malik al Qudus, Rabbil Malaikat wa Ruh. Dua for anxiety and sorrow. Allahumma inni abduka abn abdik ibnu amatik.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 وجلا حزني وذهاب همي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضل عديني وغلبت الرجال دعاء for one in distress لا إله إلا الله العظيم الحليم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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al Allahu Allahu Allah, rabbi la ushriku bihi shay'a Dua upon encountering an enemy or those of authority Allahumma inna najaluka fi nuhurihim ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل،